وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أ ولم يروا أن ناتِ الأرض نقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب